وَذْكُرِ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ وَذْكُرِ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ وَذْكُرِ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ وَذْكُرِ ٱللَّهَ ايام معدودات واذكر الله في ايام معدودات واذكر الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات Wızkarullah ﷻ ﬁ ayyam ﭘağdudat. واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في ايام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات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 فمن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْتَأَخَرَ فَلَا فِي فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْتَأَخَرَ فَلَا, عليه, ومن فلا عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى فمَن تَعَججلَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخخرَ فَلَا اسمَ لَْهِ لمِمَن التَّقاء فمَن فِي يَومَيِْ فَلَا إثمَ عَلَْهِ وَمَن فَلَا اسمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى فمَن تَعَججَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخخَرَ فَلَا اسمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى تَعَججَّلَ فِي يَومَيِْ فَلَا إثمَ عَلَْهِ وَمَن تأخر فَلَا اسمَ لَيْهِ لمِمَن التَّقاء فمَن تَعَججَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسمثمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخخَرَ فَلاَا اسمَ عَلَْهِ لمِمَن التَّقاء فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إثَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخخَرَ فمَن تَعَججَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسمثمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخخَرَ فَلاَا اسمَ عَلَْهِ لِمَن التَّق فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسمثمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخخَرَ فَلاَا اسمَ عَلَْهِ لمِمَن فمَنْ تَعَججَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اسمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخخرَ فَلاَا اسمَ عَلَْهِ لمِمَناتَّقاء فَمَن فِي يَومَيْ فَلَا إثمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخخرَ فَلَا اسمَ عَلَْهِ لمِمَن التَّقاء فَمَن فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 115. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون 116. واتقوا الله واعلموا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 واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون واتقوا الله واعلموا انكم إلَيْهِ تحشرون واتقوا الله واعلموا انكم إلَيْهِ تحشرون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 واتقوا الله واعلموا أنكم إلَيْهِ تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وَمَن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون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 واتقوا الله واعلموا أنكم إلَيْهِ تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ويشهد الله على مَا فِي قَلْبِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يعجبك قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ الله على مَا فِي قَلْبِهِ وَمِنَ النَّاسِ من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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى ما فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَاذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ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 وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسِّ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسِّ وَإِذَا تَوَلَّا فِيهَا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَاءً فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَاءً فِي الأرض ليفسد فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ في فِيهَا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَافِ الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ وَإِذَا تَوَلَّا فِيهَا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَاءً فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ وَإِذَا تَوَلَّا فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ فِيهَا وَإِذَا تَوَلَّا سَعَاءً فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ وَإِذَا تَوَلَّا فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالْنَسْلِ فِيهَا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 114. لا يحب الفساد 115. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسي والله لا يحب الفساد 117. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك والله لا يحب الفساد 163. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسي والله لا يحب الفساد 165. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث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 ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم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 124. والله رؤوف بالعباد 125. ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 112. والله رؤوف بالعباد 113. ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد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 112. والله رؤوف بالعباد 113. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 114. والله لا يحب الفساد 115. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم 112. ولبئس المهاد 113. ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 117. ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد 118. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث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 112. والله رؤوف بالعباد 113. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 115. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم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 112. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسي والله لا يحب الفساد 113. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا. دخلوا في ولا تتبعوا. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا. في ولا تتبعوا.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 يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا يا ايها الذين امنوا في السلم كافه ولا تتبعوا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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافتا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 إن الله عزيز حكيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 115. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 من الغمام والملائكة وقضي الأمر هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غللم من الغمام والملائكه وقضى الامر هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في غللم من الغمام والملائكه وقضى الامر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 هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضى الامر هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضى الامر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 وَإِلَى وإلى الله ترجع الأمور 125. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين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 من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 119. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف فَتَوَلَّا تَتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ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 فَتَوَلَّوا وَلا تَتَّبِعوا وَلا تَتَّبِعوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 118. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَاتِنَا بَيْنَهُمْ سَلَبَنِي مِنْ سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَةٍ سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ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 سَلَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ مِنْ آية بينة سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ سَلَبَنِي سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ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 سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٌ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ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 والله لا يحب الفساد 113. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم 114. ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله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 سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٌ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ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 سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ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 112. والله لا يحب الفساد قِيلَ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم 114. ولبئس المهاد 115. ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان.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 سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ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 118. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسي والله لا يحب الفساد قِيلَ وإذا قيل له اتق الله بِالْإِثْمِ العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس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 والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان.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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسي والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان 110. إنه لكم عدو مبين 111. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم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 والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ